الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي جعلنا من امه خير الأنام سيدنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا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 ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاسنين ولا مفتونين وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كلنا صحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المسلمون يقول رب الأرض والسماء يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه وفي البخاري عن عائشه رضي الله عنها أم المؤمنين عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ان تقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم قال بلى ان العبد اذا غرم اثم اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الاخوه الأحباب نحن على موعد في الكلام عن حكم من أهم أحكام الإسلام كنا في لقائنا السائد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجن الكبر والغلول والدين. وتكلمنا على الكبر وخطورته وأنه تجاوز على حق الله في الكبرياء والعظمه واعتداء على خلق الله في أن يبادل ما تبادل معهم الاحترام والتوقير وعن الغلول في أنه من أخطر سلوك الإنسان حين يعتدي على المال العام فيأتي يوم القيامة فتطالبه الجماهير بما أخذ من مال الأمة فالغلول هو للمال العام يؤخذ خلسة والعياذ بالله وبقى الحديث عن الدين اجلنا الحديث عنه لأهميته ولكثرة ما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خطورته فما هو الدين وما أنواعه وما خطورته وما يجب على المسلم أن يتبعه حتى يسلم له دينه وتسلم له دنياه يا أولاد اللي عند الباب يا أولاد أنتم رجال أنتم رجال يا ابني اللي أنت قاعد عند الباب تعال الله يهديك الله يهديك الله يهديك هاتم معاف لو سمحت تعال قرب هنا لو سمحت الدين أي دين ضرورة من ضرورات الحياة قنن لها الإسلام قرآنا وسنة وإذا قلنا قنن لها القران وقنن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظم الإسلام لها نظاما دقيقا تاما عاما شاملا فهذا يجعلنا نفخر بديننا هذا يجعلنا نفخر بديننا ونحمد الله على ان مسلمون ولا يزال العقلاء ولا يزال العقلاء ولا يزال العقلاء, ولا يزال العقلاء يدركون بكلما مرت ليلة أو يوم او عام او جيل ان دين الله هو الإسلام وأن الاسلام لا غنى للبشريه عنه ولا غنى لاهل الأرض عن قانون السماء سيظل العقلاء في كل جيل يدركون هذه الحقيقة ويقرونها ويعلنونها لا غنى للبشرية عن قانون السماء لا غنى لأهل الأرض عن قانون السماء لأن القانون إذا نزل من الخالق جاء على وفك المصلحة وإذا خرج من المخلوق جاء على وفك الهوى. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم ربنا قنن لنا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فالصبوه أطول آية في القرآن تتكلم عن الدين فما هو الدين الدين باختصار شديد هو انشغال ذمة المرء بحق للغير انشغال ذمتك بحق لغيرك أن يكون في ذمتك حق للغير هذا هو دين وهو أنواع متعددة فقد يكون الدين ريع لزراع تأخرت في أدائه وقد يكون بمقتضى عقد تعاقدت معه به مع إنسان في إيجار أو مصادقة وقد يكون من خلال التعاملات العادية استحقاقات للمياه أو للكهرباء أو إيجار محلة أو إيجار أرض زراعية أو إيجار هذه كلها حقوق تتعلق في الذمة فتكون دينا حتى تؤدى ومنها صداق المرأة حين تزوج الإنسان فيكون لها مؤخر صداق هذا المؤخر من الصداق دين عليه يؤدى إن أده في حياته فالحمد لله وإن لم يؤديه في حياته فهو في ذمته إن لم يؤدي في حياتي فهو حين يموت وأشهرها والذي يعرفه الناس هو القرض القرض أن تحتاج فتمد يديك إلى غيرك فتاخذ منه مالا قرضا حسنا بغير ربا هذا أشهر ما يكون في الدين لكن الدين يشمل كل هذه الأمور التي ذكرتها لحضراتكم فما حكم الإسلام في هذا الدين؟ يقول لنا ربنا ويقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مما نفهمه من خلال هذه النصوص الأصل الأصل أيها المؤمن الأصل أيها العاقل أن تحرص على أن تصون ذمتك بأن يتعلق بهذا حق للغير الأصل أن تبرئ ذمتك تبرأ ذمتك بمتك أن يكون عليك حق لغيرك فإذا كنت كذلك جئت بريئا يوم القيامة مما يعطل من دخول الجنه لأن الدين يعطل الإنسان في الدنيا في معيشته فيعيش جليلا مهانا لا كرامة ولا مروءه والمروءه والكرامة تقتضي أن يكون الإنسان ذا ذمة خالية من حقوق الغير ان كان الأمر كذلك فهو إنسان سالم بمروءته وله كرامته تصال حياته من الاذى ومن الهم والغم والذل فإن الدين هم بالليل ذل بالنهار مهانة وذهاب للكرام ولكي يتحقق ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يلجأ بالدعاء إلى رب الأرض والسماء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال وفي صلاته كان يقول أعوذ بك من المأثم والمغرم والمغرم الدين الإنسان لأن العبد إذا غرم أتم حدث فكذب وحدث فاخلف دخل في دائرة النفاق إن مات, مات على شعبة من الإيمان وشعب من النفاق والعياذ بالله بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الذي قلناه وبدأنا به حديثنا نفس المؤمن معلقة بدينه إذا مات تتعلق نفسه بدينه حتى يقضى عليه ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءت الجنازة والحديث في الصحيح سأل هل على صاحبكم من دين فإن قالوا نعم فيقول هل ترك من وفاء أو قضاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن لم يكن ترك مالا يقضى به دينه دينه قال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على جنازة المؤمن الصحابي الذي عليه دين حتى يقضى عليه حتى يقضى عنه فقال صلوا على صاحبكم وعند البخاري أيضا أنه جاء رجل فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله صل عليه وعلي دينه. فلما ضمنه أبو قتادة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ليصلي على الرجل إذا كان عليه دين ولم يترك قضاء فلما فتحت الفتوحات وزاد الخير في بيت المال عند رسول الله وعند الاصحاب رضي الله عنهم كان يقول من مات وعليه دين فعلي قضاءه اولى كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من مات عليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورسته أو لأهله هذا قانون محمد هذا تعامل محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول يحرص الإنسان على أن يكون خالية الذمه لا دين عليه لأحد فإذا احتاج وازه ضرورة من ضروريات الحياة فعليه أمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان أيضا اقترض ومات عليه درع المرهونه اقترض رسول الله لكن هذا بشروطه يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من ادان دينا أي من اقترض قرضا أو استلف سلفا وهو ينوي أداءه وقد الله عنه إذا اقترض قرضا وهو ينوي أداؤه ادان دينا ينوي أداؤه أدى الله عنه ومن أخذ مالا يريد أتلفه أتلفه الله من أخذ مالا وهو يريد أداؤه ينوي ويحرص على أدائه أدى الله عنه ومن أخذ مالا وهو يريد أتلفه أتلفه الله وانظر إلى من أتلفه الله لن ينجح في حياته ولن يبارك له في صحته ولا في ماله ولا في اهله سيعيش ضائعا مضيعا يبشي الله ضيعته بين الناس ويكون أهدوثا بين الناس يتكلمون عنه لأنه ضيع نفسه أولا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إثلافها أتلفه الله هذا وعد من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ينوي الأداء بعزيمه قوية ييسر الله له الرزق فتفتح له الأبواب فيسدد ما عليه وإن كان ينوي الإثلاف يأخذ المال ليستولي عليه ولا يعيده لصاحبه أتلفه الله وانظروا أذكركم بامر قد نجد بين المسلمين من يتزوج من يتزوج من يتزوج ويأخذ المرأة بوعود شتى وربما يأخذ منها أموالها وهو لا يلوي السداد فإذا تزوج وهو لا ينوي أداء الأداء مع حيث يكتب إيصالات ويكتب قائمة ويقول مش هأديها والبناوين يأخذ هذه الأشياء ويطلقها أو يعلقها والعياذ بالله هذا أكم مرة ومرتين وثلاثة وربما يتزوج بعد خمس أيام يأخذ منها الحلي والذهب ويتصرف فيه وهو لا ينوي اداءه لأنه هو اتجوج وهو مطلق وتزوج وعادات الناس أنه يدفع فيقترض مالا يقترض مالاً ليشتري الذهب للعروس ثم بعد ذلك يعد صاحب المال انه بعد الجواز بشهر يجمه الفلوس بعد الجواز باسبوع يبيع الذهب ويرجع الفلوس لصاحبها ولا يعطيها لزوجته ويعيش مدانا كاذبا منافقا واذا كان أنو ذلك ويتزوج فقد تزوج على شبهه من حرمة لأنه لم يؤدي بصفاء ولا نقاء هذا المهر أو هذا الصداق أيها الاخوه المؤمنون أيها الإخوة المؤمنون من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو ينوي أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد أتلافها اسلفه الله فإذا مات فحدث ولا حرج نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الوارث لا بد أن يسددوا دين الميت قبل أن يفكروا في أي خطوة فإذا مات يجهز ويكفن ويصلى عليه ويسدد دينه وتنفذ وصاياه ويقسم ميراثه ومن استولى على ميراث الغير فهو دين في ذمته ومن تأخر في قسمة الميراث دين في ذمته ان تأخر في قسمة الميراث دين في ذمته فان كان بيتا لم يقسم ان صلى فيه لا تقبل صلاته وان كان شرعا لم يقسم بعد الموت المورث يأكل حراما الى ان يلقى الله دقه جسده من حرام اقول إن كان عقارا وبيتا لم يقسم ان صلى فيه لا تقبل صلاته لانه مغسوم بيت غسل من اصحابه اخذه حراما معلق في ذمته والعياذ بالله فإن مات ولم يقسم النيراث وبقصده وعنده فيحاسب على كل ذلك هذا كله مما تعلق في ذمم الناس والناس عنه غافلوه ولن يغفر إن الله الحديث الصحيح إن الله يغفره للشهيد كل ذنب إلا الدين الشهيد الذي مات في سبيل الله ومات في نصرة الإسلام وقتل وضحى واحتمل الأذى في سبيل الله يموت شهيدا والوعد من الله أن الشهيد في الجنة بمجرد موته ما لم يكن عليه دين يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وذلك إذا تعمد ترك الوفاء أو ما طلت السداد للدين ولذلك يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأخير السداد للديون. فيقول مطلو الغني أو مطلو الواجد ظلم الذي يملك السداد ويتأخر ظالم يعيش ظالما ويموت ظالما ويموت آثما يلقى الله آثما بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي, لي الواجد أي تأخير الواجد للمال في السداد يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه الجنسان مش محترم لما يقول عنه ده حرام يقول ظالم أخذ المال أخذ البيت أخذ الأرض أخذ الزرع أخذ, ال... أخذ الريع يقال عنه هذا حلال في حقه ليست غيبه ولا نميمه لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة أيها الاخوه الأحباب هكذا يبين سيد الأحباد أبو صلى الله عليه وسلم خطورة الدين وكيف نتعامل معه فإذا أردنا السداد فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحسن الأباء وطيب الزعاء أقول قولي هذا واستنصر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة جيم التقيم ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين فلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الاخوه المسلمون إذا كان في تعاملاتنا لا لا لنا عن أن تكون في منها أموال او حقوق الإنسان بيسدد الإيجار في آخر الشهر فيموت عليه إيجار إيجار أرض، إيجار بيت، إيجار زراعة، إيجار محل هذه حقوق تتعلق بذنب الإنسان لغيره والأمثلة التي ذكرتها لحضراتكم كثيرة فإن كانت منوك هناك حقوق، اولا يجب يجب الإنسان أن يقي نفسه من الاحتياج إلى هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين لنا أن الاعتدال في النفقة يغني الإنسان عن الحاجة، وبالتالي لا مدة يديه إلى الغير. حسن السمت والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النجوى. حسن السمك أي السيرة الحسنة هو الصورة الحسنة والتؤذى التأني في تناول الأمور فلا يكون عجولا والاقتصاد معناها الاعتدال في المعيشة يدبر شؤون حياته باعتدال فلا يسرف ولا يتطلع إلى طموحات تزيد عن قدرته لا تنظر إلى من هو فوقك وانظر إلى, ما إلى من هو دونك حتى لا تزكي نعمة الله عندك لا ينظر إلى الإنسان الذي عنده الأموال الكثيرة به ويريد أن يكون مثله لا انظر إلى من هو مثلك وتعيش عيشة مستقرة هادئة هانئة لأن الإسلام قنن هذه الأشياء يمنع النزاع والخصومات والشقاق لماذا جاء في القرآن الاشهاد على الدين وجاء كتابة الدين وجاء الرهل في الدين في ايات تتلى من كتاب الله كتابته اولا الاشهاد عليه ثانيا ان لم يوجد من يشهد ولم يوجد من يكتب فرهان مقبوضة ثلاثه احكام في ايات تتلى تفصيلا لان العليم الخبير يعلم أن الناس سيحتاجون إلى ذلك إذا يوثق العقد يوثق العقد وإذا ابدينا نحسن الأداء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلف شيئا يقول إنما جزاء السلف إنما جزاء السلف الحمد وكان إذا استلف شيئا يقول بارك الله لك في مالك وأهلك إنما جزاء السلف الحمد والثناء، اي يرد الإنسان يرد الشيء على أحسن سورة في الموعد المحدد ولا يحتاج صاحب الدين إلى أن يطالبه مرات ومرات وألحى عليه لا يحوجه إلى ذلك إن كان له عذر فليعتذر وصاحب الدين فليقبل ويؤجر على ذلك إن لم يكن هناك عذر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم أداء استلف النبي صلى الله عليه وسلم جملا بكرا أي صغير السن فلما جاء صاحب الجمل يطالب به قال اذهب يا فلان فأعطيه جملة فجاء رجع الرجل وقال يا رسول الله لم أجد بكرا إنما وجدت رباعيا رباعيا جمل أشمن وأكبر في السن من جمل هذا الرجل قال أعطيه الربعية، فإن خيركم أحسنكم قضاء يديه لا ولا حرج لأن خيركم أحسنكم قضاء يجب حسن القضاء يؤدي ونسجد في الموعد المحدد وبالطريقه المطلوبه وبافضل مما يتوقع ثم ندعو لصاحب المال او صاحب الدين بالخير والبركه في اهله في دنياه والقبول والأجر في الاخره هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى للمسلم الواحد يحرص انه يستغني عن هذا الأمر ليعيش عفيفا كريما ثانيا إن كان ولا بد فلينوي الاداء ياخذ مال الناس ويني أداءه ولا يؤخره ثالثا إذا أداه فليسجي فليحمد وليشكر وليدعو لصاحب الدين هكذا إذا جاء بريئا يوم القيامة من الدين دخل الجنة أسأل الله السلامة والعفو والعافيه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك يا ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت به وأوليت ربنا انت الغني سبحانك ونحن الفقراء اليك فعاملنا بالاحسان ذي القض منك وإليك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والجنا نعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال نعوذ بك من ظلع الدين وغلبة الرجال نعوذ بك من ظلع الدين وغلبة الرجال نعوذ بك من والمغرب نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء يا رب الأرض والسماء اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وترب الصحاد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Stoqi mu, stoqi mu, stoqi mu,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 وان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما أن تضل إحداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأجناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تذيرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته وليستقل الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الله اكبر <تصفيق>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 لِّين بِاللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله اكبر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 الله أكبر الله أكبر <تصفيق>